بوك تو دفادي ست خمسة وتسعون. خمسة وتسعون. سيوزي دو حروف العطف اثنين حروف العطف اثنين تيا اتكو غاني راباتي فيتش منذ متى لم تعد هي تشتغل؟ منذ لم تعد هي تشتغل؟ قط جنيت بطاسيلي منذ زواجها منذ زواجها دا، от кого نعم، هي لم تعد تشتغل منذ أن قد تزوجت. نعم هي لم تعد تشتغل منذ أن قد تزوجة ك السج منذ أن قد تزوجة لم تعد هي تشتغل منذ أن قد تزوج لم تعد هي تشتغل أككتسبناة موذ أن تعرفها؟ أصبح سعيدين منذ أن تعرفا أصبح سعيدين منذ أن أصبح لهما أطفال صارا نادرا ما يخرجان منذ أن أصبح لهما أطفال صار نادر ما يخرجون تياكو <تصفيق> غاس او باش هل تتصل بالتلفون متى تتصل هي بالتلفون منوانة هل ثناء السير هل أثناء السير ده دكط شفرة نعم أثناء ما هي تقود السيارة نعم أثناء ما هي تقود السيارة؟ Tia s'obazhda po telefona هي تتكلم بالتليفون اثناء ما هي تقود السيارة. هي تتكلم بالتليفون أثناء ما هي تقود السياره. Tia <تصفيق> gledat هي تشاهد التلفزيون اثناء ما هي تكوي. هي تشاهد التلفزيون. أثناء ما هي تكوي. تيا، слушай музыка هي تسمع الموسيقى أثناء ما هي تعمل واجباتها. هي تسمع الموسيقى أثناء ما هي تعمل واجباتها. أسне виждам нищо ако когото нямам لا أرى شيئًا. عندما اكون بلا نظاره لا أرى شيئا عندما اكون بلا نظاره اس نرزبيرم ني نيشتو اكو كوغاتو موسيكاتي لا أفهم شيئا عندما تكون الموسيقى هكذا عاليه لا افهم شيئا عندما تكون الموسيقى هكذا عاليه أس не подушвам لا ашум شيئا عندما يكون عندي زكام لا اشم شيئا عندما يكون عندي زكام штевзем мим такси аковили سناخذ سياره اجره ان هي امطرت سناخذ سياره اجره إن هي أمطرت شتنه правим околовецко потешествие ако спечелим سنسافر حول العالم إن نحن ربحنا في لي نصيب سنسافر حول العالم إن نحن ربحنا في لي نصيب شтезе почнем да се храним سنبدا بالاكل ان لم يأتي بعد قليل سنبدا بالأكل ان لم يأتي بعد قليل زكنيكاتي اي تكستا